وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدق Fmnhum man qadın ahbahu, mnhum menyentazır, vma beddolu Li ejizil İnne iz-şekka u وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا عاد من صيافهم وقذف في قلوبهم ربا ثنيقا وقذف في قلوب ق تَقَكُلونَ وَتَأ سِرونَ فَجق وَأََتَكُم أَرظَهُ ta'uha wa ya Zuajik in kuntun, ne terden كُنُوزُ الْعَالَمِ زِينَةٌ لَكُمْ وَأَمْوَالُ وَأَوْلَادٌ إجردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم أجرا عظيم تيم لكل نبي فاحشة نبينا لها العذاب ضعف وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن لله ورسول عن الصام عن النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن إن اتقيتن سَنُلْقِي تَظَاهُرَ نَجْلَ الْكَوْنِ فَيَقُومُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قولا قَارِنَا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَنْكِرُوا تبرج الصَّلَاةَ الزَّكَاةَ İla ydum ho yüz zehibean kuur cesäəllen beyti va yokpa وَاذْكُرُوا لَمَّا يَسُنَّ فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَقَوْيَّ فَصِيرًا Sada Allahu la